وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ مِّن وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ قَضِئٍ يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ومن وراء